تكون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياة الدنيا وفي الاخره لهم الدنيا وفي لا تبديل لكلمات الله ذلِك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم يحزن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يت... َّينَ يَدعونَ مِن دُون اللهِ شُركَ وَماَا يَتَّبَّ يدونَ مون الل شُكَ إتَّبونَ إظَّن وَإِنهُم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخلقون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه والغني والغني له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ قُلْ إِنَّ الذين 124. بتاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب بِمَا بما كانوا يكفرون 125. بتاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم كانوا ي يت...